الفواجع الدنيا حالها المعهودة أنها لا تستقر على حال، فهنا الفقر يبسط ظلاله على عائل يتضور أطفاله جوعا، وهناك العقوق تفطر صوره أكباد الرحمة، وتأن تحت وطأته أمهات تفيض محاجرهن بالدمع السكيب، وتتنهد قلوبهن آهات مريرة. ويبدو العمر ضائعا والوقت مقتولا على أيدي التائهين في زمن الشباب لم يعدوا لساعة الإياب إلى الله ولم يزرعوا سنابل الأعمال الصالحة كي يحصدوها ويدخروها لسفر الدار الآخرة إنها الدنيا صور ماثلة كالحقيقة. يالله يا معبودي يا واني الكون يا رافع سبع يا, يا بخلقه وماذا يسون. سبحانك العالم ومرصي عددها اخراج لها من بين الاضلاع مكنون حالي من اسبابه تردا جاهدها سنين تمضي والمواجع يزيدون تقبل وتقفي ما راح مني نكذها العمر قف وزهراء لأيام ينظون والمر ذقت ما عارفتل شهدها العمر قف وزهراء لأيام ينظون والمر ذقت ما عارفتل شهدها ولغلام سواد الليل نامت بعيو الفات علي أفكار والفاجة لدها قمت تفكر والمدى معيها اللون بهذه الحياة اللي نساني سعدها يا تغير بعرف لا لها لون يا باخت منه جاهدا في عهدها دنيا تغير ما عرفنا لها لون يا بخت منه جاهد في عهدها كم من حزين من عاناها ومغبون ويا كم بال راح تقد فقدها وكم من شجاع راح واليوم مدفون بنن صايب واستقرب لاحدها وكم حره من وقتها عانات طعون ذقت ماسي وقتها من ولدها كانت تمنى في زمنها لها عون على المصاعب عزها هو سندها اي يا امل خابات فيه خبات بس باب طيشه كبدها كم لا هدها وكم من فقير شاف ولا هو محزون عزيز نفسه حاجه تقد جحدها يا كم قضم من, من بطي باهيمرن حلل انصبت الأمور عقدها الغابين من عيال يعبون بسببهم عاش الحياة بزهد على النواق الصلاة واليوم يمشون يقطعك يا بذره ترتدى حصدا وبعض الشباب تشوفهم ما يصلون وش قد مولى في وعدها كم جايع غيره من الخالق يهنون شاف العذاب لغمته ما وجدها عجائب في عيوني أسبابها أني شكت من سهدها يا الله يغني له عباده عبدون. ترحمني جفن الليلة ما رقدها في كارجة يا ربي يا والي الكون عندي أمل في يوم يقبل سعدها في كارجة يا ربي يا ليال عندي امل في